أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وجعل الله عز وجل دين الإسلام دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وجعل هذا الإثم الشريف المكرم عنده سبحانه وتعالى علما على الدين المقبول الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه إن الدين عند الله الإسلام قال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك فاصمت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 وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ولحاجة الإنسان أن يتذكر هذا المعنى دائما معنى أن يسلم لله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول المسلمين يكرره في أدعيته المختلفة وهذا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام، إذ قاله ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وأنت أيها المسلم حين تقول اللهم لك أسلمت، تتذكر أولا نعمة الله عز وجل عليك بهذا الدين، فأنت أسلمت فقد دخلت في الإسلام، بما أنعم الله عز وجل عليك من شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله فأنت أسلمت قلبك ونفسك لله عز وجل وهذا إسلام القلب والوجه لله بأن يجعله خالصا في توجهه وتألهه وعبادته لله سبحانه وتعالى وهذا أصل معنى الدين قال عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره فليس ثم إلا مسلم وكافر فمن أسلم وجهه أي وجهته وتوجهه وإرادته ونيته لله عز وجل فهو الذي استمسك بلا إله إلا الله وهي العروة الوثقى ومن كفر فلا يحزنك كفره فإذا ليس هناك إلا دين الإسلام الذي يقبله الله عز وجل أن يسلم الإنسان وجهته وعبادته لله وحده لا شريك له بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعى الناس إلى هذه الكلمة مجددا دعوة الأنبياء جميعا فإنهم دعوا إلى هذه الكلمة كلهم قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا من أعظم ما يدل عليه ما جاءت به الرسل جميعا صلوات الله وسلمه عليهم من أنهم بدأوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى عن أنبيائه جميعاً، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله ويتني بالطعوت، ومن أحسن الترتيب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاء صلاة الليل أن قال: اللهم لك أسلمت، بعد قوله والنبئون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، فإن الشهادة بأنهم حق. شهادة بأنهم جاءوا بدعوة التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد خلافه بل من أشرك بالله حبط عمله قال عز وجل ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال سبحانه وتعالى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 وهو ينافي أصل دين الإسلام فحين تقول اللهم لك أسلمت تسلم وجهك وقلبك كما قال عز وجل مادحا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم أي قد سلم قلبه لله صار لله عز وجل توده هذا القلب وإراداته ورغباته وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فسليم بمعنى قد سلم لله عز وجل فهو مسلم بمعنى مسلم فالمسلم الذي أسلم لله سبحانه وتعالى والإسلام يحمل معنى الخضوع والانقياد والاستسلام لأوامر الله عز وجل كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا الضلال في ترك الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل مناف لدين الإسلام نعوذ بالله من ذلك إنما أنا اللهم لك أسلمت يقتضي استسلاما وانقيادا وخضوعا وذلا ومتابعة لأمر الله سبحانه وتعالى ولذا كان من أبى أن يقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى كان رادا لأوامر الله متكبرا على شرع الله سبحانه وتعالى كان ذلك مناقضة للإسلام ولذا نجد أن العبد المؤمن يرى نفسه مملوكا لله سبحانه وتعالى تحت شرعه وأمره له سبحانه وتعالى عليه الأمر كما له الخلق كما أنه تفرد بالخلق فله سبحانه وتعالى عليه الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والدعوات الباطلة التي تنادي بأن الإنسان حر في أن يأتي ما يشتهي ويترك ما يشتهي ويفعل ما يريد ويترك ما يريد دون الفزام بالشرع حتى لو أقر بوجود الله فهذه الدعوة منافية لأصل التوحيد ولأصل الإيمان لا يقبل الله عز وجل من العباد إلا الإسلام إلا أن يسلموا له سبحانه وتعالى ويستسلموا لأوامره الشرعية ولا يقابلوها بشبهات ولا بشهوات ولا يعارضوها بتقليد أعمى أو بمصلحة أو سياسة أو غير ذلك إنما الأمر أن يقبل الإنسان شرع الله سبحانه وتعالى كاملا ورفضه لأي أمر من أوامر الله إباءا واستكبار. قدح في أصل الدين وما كان كفر إبليس إلا بترك هذا الاستسلام إلا بترك الإسلام حين أبا واستكبر وكان من الكافرين ولا تنفعه طاعاته السابقة كما لم تنفع إبليس عبادته قبل ذلك إذ أنه إذا رد أمر الله عز وجل في أمر واحد فقد نافض يديه من معنى العبودية ولا يبقى للدين معنى مع انتقاض معنى العبودية لله سبحانه وتعالى ولذا كانت دعوة أهل الإسلام دائما إلى الانخياد لله سبحانه وتعالى وتوجيه القلوب إلى وجهة واحدة إلى مرضات الله عز وجل وأما من قبل أمر الله ولكنه خالف وعصى وهو مقر على نفسه بالذنب والمعصية وهو يقر أنه مستحق للعقاب لمخالفته أمر الله عز وجل فهذا نقص إسلامه وإيمانه ولم يزل بالكليه وذلك لأن أصل معنى الإسلام من الإنخياد والقبول لشرع الله وأنه ملزم به موجود في قلبه وأما الكفر والردة عن الدين فبالإباء أو الاستكبار بترك القبول والانقياد القلبي الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. وقد بين سبحانه وتعالى الفرق بين الشرك وبين ما دونه في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبين بذلك أن العبد ربما تقع منه الذنوب وربما وقعت منه أيضا الكبائر كما دلت عليه الآية الكريمة فإنها قسمت الأمور المخالفة لما أمر الله عز وجل به إلى شرك وإلى ما دون ذلك فلا بد أن نفرق بينهما كذلك فإن الله لا يغفر أن يشرك به لمن وافى به بعد قيام الحجة أي لمن لقي الله مشركا وقد بلغته دعوة الرسل لتوحيد الله سبحانه وتعالى فكذبها أو أبى أن يقبلها وكلاهما ناقض لما فطر عليه الإنسان من التوحيد وما شرع الله عز وجل لجميع الرسل من الإسلام والإنقياد لله سبحانه وتعالى التكريب والإباء وكذا الاستكبار فإن الإباء والاستكبار غالبا متلازمان نعوذ بالله من الكفر والنفاق والله سبحانه وتعالى بين أنه يغفر ما دون الشرك ويشمل ذلك الكبائر والصغائر لمن شاء وإن كان العاصي في خطر هذه المشيئة فإنه قد دلت الأذلة القطعية على أن هناك من وساط الموحدين من يدخل النار يبقى فيها مدة ويحترقون فيها حتى إذا صاروا فحمى أذن في الشفاعة بهم ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات فيلقون في نهر الحياة نهر من أنهار الجنة فيصب عليهم أهل الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السين ثم يأذن الله عز وجل لهم في دخول الجنة ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي واجب عليه الخلود لموته على الشرك بعد بلوغ الحجة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نقول أن من يعصي الله سبحانه وتعالى في خطر عظيم فإن لحظة من عذاب النار وغمسة في النار تعديل كل نعيم الدنيا بل تزيله بالكليه لا تعدله بل تزيله بالكلية فإنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس فيها غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط وما أكثر من يستهين بلحظات البقاء في النار بل يقول لابد أن ندخلها ونحترق فيها أياما وهذا والعياذ بالله من التهاون بخطرها وهذا والعياذ بالله من أسبابي النفاق والعياذ بالله وربما أدى بالعبد إلى الكفر وهذا هو الخطر الأشد للمعاصي والكبائر خصوصا والبدع أخص وذلك أنها من أسباب سوء الخاتمة وإنما قلنا أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد ولا بد أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولكن من أدراك أيها العاصي المصر على معصيتك أنك تلقى الله عز وجل بهذه الكلمة ألا تخشى أن يحبط الله عز وجل عملك وقولك بسبب الذنوب ويختم لك بخاتمة السوء فإن المعاصي بريد الكفر وسميت كثير من المعاصي كفرا لأنها تؤدي إليه وتقود إليه وما أكثر من يستهين بالمعاصي ثم يستهين بالإيمان كله وربما قاده فعل المعاصي والمدومة عليها إلى أن يستحلها أو أن يأبى شرع الله فيها فإن الإنسان لا يتحمل طويلا ذلك الصراع الذي في نفسه بين داعي الإيمان وبين دواعي الكفر ودواعي الشيطان إنه في نفسه أنه مخطئ وأنه مذنب وأنه يستحق العقاب فهذا داعي الإيمان يذكره بالتوبة إلى الله وداع الشيطان يراغبه في دنيا ويراغبه في مزيد من الشهوات المحرمة وأن ينال منها حتى ولو كان على حساب آخرته هذا الصراع الداخلي في نفس الإنسان لابد أن يحسم ولا بد وأن ينتهي إلى صالح أحد الطرفين وأما أن يضل دائما فغالبا ما لا يستمر طويلا فإن الأمر قد يبدأ برغبة وشهوة لكنه قد يصل إلى أمر الإباء والعياذ بالله فهؤلاء قوم لوط بدأ أمرهم بالشهوة المحرمة شهوة فعل الفاحشة وإتيان الذكور وإتيان الفواحش في مجالسهم ولكن آل بهم الأمر والعياذ بالله إلى أن ردوا ما جاء به رسولهم لوط عليه السلام فكفروا وأشركوا بالله حين ردوا شرع الله سبحانه وتعالى وما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه أنهم عبدوا أوثانا وما ذكر سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا أصناما وإنما ذكر عز وجل عنهم هذه الفاحشة ومع ذلك فهم بإجماع أهل الإسلام كفار مخلدون في النار والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وما ذكر الله عز وجل إلا إباءهم وردهم لما جاءهم به لوط عليه السلام واستهزاءهم به عليه السلام فحاولوا معه من أنواع المنكر والعياذ بالله وعدم استجابتهم لدعوته فهكذا تكون الذنوب والمعاصي سببا وبريدا يوصل الإنسان إلى الإباء وإلى نقض أصل الإسلام والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى فالعبد يبدأ بشهوة وتتبعها شبه تتبعها أعقيدة فاسدة يتبع ذلك كله إباء ورد لشرع الله عز وجل فأنت ترى أهل العالم إلا من رحم الله من أهل الإسلام عبيد شهواتهم ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الشهوات كما بينها الله عز وجل في كتابه قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه أفأنت تكون عليه وكيل؟ قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إله هوا هو وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الله سبحانه وتعالى غير أنه يختم ويطبع على قلب من اتبع هوا من اتخذ إله هوا هو وه وهو الذي كلما هوا شيئا ركبا فاتباع الهوى مرد ومهلك يقود الإنسان إلى الشر بعد أن فعل المعصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش فهذه عبودية منها ما يكون شركا أكبر كما هو ظاهر الحديث وذلك حين يستعد أن يبيع دينه للدرهم والدينار ويبيع دينه للقطيفة والخميصة يبيعه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وكثير من الناس يبيع دينه ومستعد لذلك إذا عرض عليه نتيجة استجابته للشهوات حين تتحكم الشهوات في تحكما تاما فتكون عبوديته للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة شركا أكبر والعياذ بالله ولا يريدوا إلا الحياة الدنيا وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم وفي أمثالهم من أهل الرياء من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهذه الآيات توضح أن هناك عبوذية كاملة للدنيا عبوذية بمعناها التام عبوذية الدرهم والدينار، لأنه قال ليس لهم في الآخرة إلا النار والمؤمنون والمسلمون الذين بقي معهم أصل الإيمان وأصل الإسلام لهم بعد دخول النار إن دخلوها الجنة وأما من ليس لهم في الآخرة إلا النار فلا يكونون إلا الكفار فهذه الإرادة إرادة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهي مقيدة هذا الأمر الذي أخبر الله به مقيد بمشيئته قال عز جل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فهم لا يأخذون كل ما يشتهون لا ينالون كل ما يريدون وإنما ما كتب الله لهم ما كتب لهم من الدنيا مع نغصها وكدرها وشقائها وألمها فإنها لابد أن تنال كل من كان على ظهر الأرض بشيء من الشقاء قدرا من الله سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا سعادة كاملة على وجه الأرض لا بد من نوع من الألم ولا بد من نوع من التعب وأما السعادة الكاملة الحقيقية فهي في الجنة بإذن الله وفي الدنيا دقيقة منها بالقرب من الله عز وجل وذوق طعم الإيمان به وحلاوة الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم بالرضا بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالشعور بالشوق إلى الله عز وجل ومحبته فهذه دقيقة ينالها أهل الإيمان من نعيم أهل الجنة الذي نالوه بقربهم من الله ومرضاته سبحانه وتعالى عنهم فإذا هناك غبوذية للدنيا وهي اليوم منتشرة انتشارا خطيرا وعنيفا بل يروج لها في المشارق والمغارب بل هذه عمدة حضارة الغرب بل سفالته وانحطاطه فإنهم لا يريدون إلا الدنيا ولا يعملون إلا من أجلها ولو أقروا بوجود الله ولو أقر بوجود الأنبياء أو بالكتب فهم يقرون في حياتهم قولا وفعلا لأنهم لا دخل لهم بالشرائع التي جاءت بها الأنبياء ولا دخل لهم بما أمرت به الرسل وإنما حياتهم ينظمونها كما يريدون تحقيقا لمصالحهم الوهمية التي توهموا سعادتهم فيها وإنما قيمهم قيم المادة فقط وقيم الحياة فقط والرفاهية فيها ولا يعملون ولا يسعون إلى آخرة ولا إلى إقامة شريعة ما جاءت بها الرسل وإلا فأخبرون فهل أمر المسيح بهذا الفجور الذي عليه الغرب والذي عليه أكثر الأمم وهل أمر موسى صلى الله عليه وسلم بالظلم والعدوان والقتل والطغيان الذي عليه اليهود وهل أمر كل منهما أو غيرهما من أنبياء الله بالشرك بالله ودعاء غير الله وقبول تشريع غيره سبحانه وتعالى وهذه أمم الأرض كلها إلا من من الله عليه بدين الإسلام الحق تقبل شريعة غير شريعة الله شرائع غير شريعة الله سبحانه وتعالى وترتضيها وتقاتل من أجلها وتسعى إلى فرضها والحقيقة أنها نابعة من عدم الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى فهم لا ينفعهم الإقرار بوجود الله ولا بوجود الرسل فإن الإقرار بوجود الله إنما يكون إيمانا مع عبادته وإنما يكون الإقرار بوجود الرسل وصدقهم مع متابعتهم فيما جاء به وكلهم قد جاءوا بوجوب متابعة بعضهم بعض وبوجوب متابعة وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الذي يلدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فلا يثبت إسلام إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار متفق على صحته وهذا أمر لا يختلف به أهل الإسلام والإيمان ذرة واحدة في أنه لا يقبل صرف ولا عدل ممن كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن أبى متابعته وراضي بدين غير ما جاء به من دين الإسلام ولذلك نقول إن هذه العبودية للشهوات ربما كانت تامة وربما كانت جزئية إذا باع جزءا من دينه بالدرهم والدينار وبالقفيفة والخميصة فهذا يكون شركا أصغر إذا باع شيئا من الدين ولم يبع أصله إذا ضحى بالطاعة ولكنه لم يضحي بالتوحيد ولكنه على شفى الشرك اقترب منه وحاذاه ونسأل الله العافية ويتوشك قدمه أن تنزلق وقد ذكرنا أن قطر سوء الخاتمة هو أعظم ما يخاف على المبتدع على المصر على الكبائر والمعاصي عموما فإن ذلك من أخطر ما يهدده وإنما المؤمن الكامل الإيمان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة كذلك فكيف بالعاصي وإذا كان المؤمن يسأل الله أن يتوفاه مسلما حذرا من سوء الخاتمة فكيف بمن يلاقي ربه عز وجل كل يوم بأنواع المحادة والمخالفة لشرعه سبحانه وتعالى فنقص الإسلام يقرب الإنسان من الكفر ولا الله هذا هو خطر المعاصي الأشد على الإنسان وإلا فمن وافى الله موحدا فله يوم يخرج من النار أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه وإن كانت كما ذكرنا لحظة من النار أشد من كل عذاب في الدنيا ولحظة من النار تنسي الإنسان نعيمه في الدنيا بأسلها لو كانت له نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة العبد إلى أن يؤكد معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى في نفسه كل يوم مرات ومرات كما أمر الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تسلم لله سبحانه وتعالى حاجتك إلى ذلك مثل حاجتك إلى الطعام والشراب حاجتك إلى أن تجدد هذا المعنى في نفسك حاجة شديدة لأن الإنسان تأخذه شهوات الدنيا بعيدا عن القضية الأولى في حياته أن يسلم لله وأن ينقاد لله ومعنى ثاني من معاني الإسلام في قول المؤمن متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام وللخليل عليه الصلاة والسلام أسلمت لرب العالمين اللهم لك أسلم معنى الاستسلام لأوامره الكونية القدرية التي لا يقدر على دفعها فهو يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويسالم ما قدر الله سبحانه وتعالى مما لا دخل له به وما يقدره الله عز وجل على الإنسان أنواع فمنها ما يكون له تعلق من خلال قدرته وإرادته فهو يقدر على أمور الله عز وجل هو الذي أقدره عليها وهو الذي جعل له مشيئة فيها وهذه لا بد أن يمتثل فيها شرع الله ناظرا إلى إعانته وتوفيقه و مستعينا به سبحانه وتعالى مستحضرا أن لا قوة إلا به كما قال سبحانه وتعالى معلما عباده أن يقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فهو يعبد الله وهذا معنى الاستسلام لأمره الشرعي سبحانه وتعالى وإياك نستعين يستحضر فيه العر أنه لن يوفق إلى ذلك إلا بإعانة الله وإلا بتوفيقه عز وجل ولا يهتدي إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله فهذا المعنى لابد أن يكون مستحضرا وذلك أن ما يتعلق بقدرة الإنسان وإرادته الله عز وجل على كل شيء قدير ومن ضمن هذه الأشياء ما يتعلق بقدرة العباد وإرادتهم فهو سبحانه وتعالى الذي يشاء ولا يشاء العباد إلا أن يشاء كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهنا تدفع القدر بالقدر تدفع قدر المعصية بقدر التوبة وتدفع قدر المخالفة بقدر الموافقة تفر من قدر الله إلى قدر الله وتدفع قدر الله بقدر الله مستعينا به سبحانه وتعالى على طاعته فارا من معصيته تفر إلى الله إني لكم منه نذير مبين تفر إلى الله منه وتعوذ بالله منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالعبد يستعيذ بالله منه لأنه يستحضر أن أمر الله سبحانه وتعالى الكوني نافذ فيه ولن يوفق لطاعة الله وترك مخالفته إلا بإعانته عز وجل وهناك من أوامر الله القدرية الكونية التي تقع في العباد بغير إرادة منهم ولكن لهم قدرة على أخذ أسباب يسترها الله عز وجل لهم كما أن أمر الجوع يقع في أنفسهم من غير إرادة منهم وكذا قدر العطش وكذا قدر المرض وهكذا أقدار كثيرة تقع فيهم ولكن يستر الله لهم أسبابا لدفعها والخلق مجبولون مفتورون على أن يأخذوا بالأسباب فلا يجد أحد منهم جوعا في نفسه إلا بحث عن الطعام ولا عطشا إلا بحث عن الشراب وكذلك في المرض وغير ذلك يبحث الإنسان عن أسباب نجاته فطروا على ذلك فلو أن إنسان لمس مثلا شيئا ساخنا لوجد لو يده تبتعد ذلقائيا وذلك لأنه مجبور مفتور على الحرص على الحياة والحرص على أسباب النجاة والبعد عن أسباب الخطر ولا ترد عاقلا إلا يفعل ذلك فهذه الأسباب منها المشروع ومنها غير المشروع فهذا تفعل فيه ما أمرك الله وتترك ما حرم الله عز وجل فإن الله عز وجل قد قدر الأسباب والأرزاق وهو سبحانه وتعالى أمرك بأن تكسب الحلال وتترك الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم فأنت مأمورا بأن تطلب تأخذ بالأسباب لكن تأخذ ما حل وتترك ما حرم تطلب طلبا جميلة لا تطلب أي طلب وهذا أمر غاية في الأهمية فيما تعلق بحياة الإنسان وذلك أن الأسباب أصبحت طاغية على أكثر البشر وأصبح الأخذ بها عنوان اعتقادهم لا يبالون بأي سبب كان من حلال أو حرام ما لاح لهم أخذوا ويقولون نأخذ بالأسباب وهذا في الحقيقة دليل على ضعف اليقين أو انعدامه وضاع في التوكل على الله عز وجل أو انعدامه فإنما تأخذ ما أحل الله لك وما جعل عليكم في الدين من حرج وتترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه وهو عز وجل قد أذن للمضطر فيما حرم عليه في ظروف اضطرار وليس عندما يشتهي أو مجرد الحاجة وإنما إلا ما اضطررتم إليه وليست الضرورة هي التي يتصورها الناس أن كل ما يشتهون ضرورة فقد أصبحت كماليات الحياة عند الناس ضرورة وإنما الضرورة ما ذكر الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله وفر رحيم وهذه المخمصة هي الجوع الشديد وهي التي يخشى منها الهلاك فما يهلك الإنسان وما يفوت عليه حياة ومصالحة هو المعتبر فهذه الضرورة وأما مجرد الحاجات ومجرد التحسينات فليست تبيح ما حرم الله سبحانه وتعالى على العباد وأكثر الناس عندهم تحسيناتهم ضرورة فحاجته إلى استجارة مثلا أصبحت ضرورة وحاجته إلى كماليات المنزل أصبحت ضرورة تبيح له الربا والرشوة والغش والخداع والسرقة والعياذ بالله من ذلك وهذا كله من الوهم الذي يخذعهم بالشيطان فإنما الضرورات ضرورة الدين وضرورة النفس وضرورة العرض وضرورة العقل وضرورة المال إذا كان يزول بالكلية شيء من ذلك بحيث تتعصر حياة الإنسان فهي الضرورة وأما مجرد الحاجات والتحسينات فليست بالضرورات التي تبيح المحظورات. فقع قسم ثالث من أقسام الأحكام الكونية القدرية وهو القسم الذي لا يقدر العباد على دفعه من مرض لا إلاج له أو من موت نوت قريب أو حبيب أو فراق أو أمر يجري على الإنسان رغما عنه أو قد أخذ بالأسباب فما أنتجت فكم من إنسان يأخذ بالأسباب ولا تحصل نتائج المرجوة التي يريدها فعند ذلك لا بد من الاستسلام فإذا قلت اللهم لك أسلمت فأنت تستسلم لهذا النوع من الأحكام دون سخط ودون جزع ودون اعتراض على الملك الذي أمر سبحانه وتعالى فتسلم نفسك لله عز وجل وتفوض أمرك إليه وترضى بما قسم ولا تختر خلاف ما اختار سبحانه وتعالى فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير هو الذي يصطفي من شاء ويقتص من شاء برحمته وهو سبحانه يبتدي من شاء بعدله وهو سبحانه يفعل ما يشاء في ملكه فعال لما يريد كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه في مرض موته وقد علم أنه ميت قالوا نأتي لك بطبيب قال الطبيب رآني فظنوا أنه يقصد طبيبا فقالوا ما قال لك فقال قال إني فعال لما أريد فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد لا يملك العباد إلا أن يخضع لأمره عز وجل فإن خضعت له وأنت راض بقضائه وقسمه قد استسلمت له دون منازعة ومخاصمة له سبحانه وتعالى فأنت يجري عليك القدر وأنت مرضي عنك وأنت مثاب وأنت مجزي بالإحسان إحسانا وإذا أبيت إلا المعاندة والمخاصمة والصفق والجزع فسوف يجري عليك القدر وأنت مذنوم معاقب مستحق للعقاب في الدنيا والآخرة تجلب لنفسك أنواع البلايا بالإضافة إلى البلية التي أنت فيها فلا تفزع ولا تصغط ورض بما قسم الله عز وجل واصبر على ما أصابك فإن هذا هو الذي شرعه الله عز وجل اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنب وبك خاصمت وإليك حاكمت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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يعحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأجعل الهياة زيادة لنا في كل خير وأجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بل سلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار بنا عنا ولا تؤن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا وأسر الهدى لنا وانصرنا على من دغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مطوعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا أغسل حوبتنا اثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وأسلم سخوائم صدورنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وانصر الدعاة إليك في كل مكان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين كل هذا وأستغفر الله لي ولكم أقل